البارحه مدري وش اللي خذاني خذاني يوم اجنبه وعني من الضيق هشملت هشملت جيت اتكلم بس عيا لساني لساني ما كني لا مرتك كبذمت كبذمت واخملت واخملت الله يسامح من ذكرت ونساني نساني وانا لا ذكرت اتجملت تجمد عانيت وادري وادري كل طيب يعاني يعاني على حساب طعونيا الخضر جامد يا ما خذوا مني ولا احد عطاني من طيبتي في حق نفسي تسهلت عزايلا من تجاه حمز زماني يممت وجهي للكريم وتوسلت واللي يبي قربي وبادي لي أمشي على وضح النقا ما تخدتت يا من سكن تجمل زواياك يا ياكاني يا نفسي عشانك تحمل تحمل مرات احس انك معي شخص ثاني ثاني ومرات احس انك حبيبي وما زلت لا تفرح انك تجت بين المحاني معاني لو ما تخون الذاكره ما تسللت عشان ما ضيق الجميل وعشاني أول تشيل من الوفا ربع ما شلت. ما شلت ماني على خبرك حبيبي تراني تراني حتى عن صغار الاماني الاماني تنزل. تنزلت عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 23 70 بوح عبد الله